المسار وقت صفغة المحدد <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي ذي ابن علمه صرف الله العظيم هنقدم لحضراتكم في هذه المحاضرة كي طريقة ضبط التاريخ والوقت على جهاز الكمبيوتر إحنا عشان نضبط التاريخ والوقت هناك طريقتين في طريقة بنضبط بها التاريخ والوقت عن طريق الإنترنت عن طريق الإنترنت يعني لازم يكون معنا إنترنت لازم يكون الجهاز متصل بالإنترنت ودي أسهل من الأولانية يعني أسهل من الطريقة ال الأخرى الطريقة الثانية اللي هي طريقة ضبط الوقت والتاريخ بشكل يدوي وده طبعا لا يفترض ان يكون هناك انترنت هنشوف الامرين ان شاء الله من دلوقتي الوقت اول حاجه هنروح لـ Control اهو Enter هندوس حرف الدي اللي هو, اللي هو حرف ليه عربي D date and هندوس على D and enter date and time, date. time, and time date and time date and time, time and seconds Soled time zone 2 o'clock هنعمل هن... على الكنترول. هندوس على هنثبت على الكنترول. ونمشي تابين ورا بعض وبرضو على الكنترول. يعني هنمشي <تصفيق> انا هنضغط على كنترول اهو وادي تاب صحة الخصائص تاب صحة الخصائص الكمبيوتر هنعمل مسطره هنا مسافه انت كده هنمشي بالتاب يغاية حاجة اسمها ابديت ناو ابديت ناو يعني تحديث الآن سر صندوق الخيارات مغلقه ابديت ناو هندوس انتر على ابديت ناو ونصبر حوالي يعني دقيقة كده ولا حاجة يغاية ما يتم التحديث تحديث الوقت والتاريخ اول ما يتم التحديث على طول هنشوف التحديث بل... هندوس انثرت واف 12 اهو انثرت واف 12 مع بعض الربعة صباحا وتسعة وعشرون دقيقة ساعة اربعة صباحا وتسعة وعشرين دقيقة طب نشوف التاريخ أنثرت و وقف اتناشر مرتين وراء بعض سبع سبعة خمسة الفين وستاشر تمام هنمشي بالتاب يا غاية اوكي, أوكي. هنعمل مسطرة هنمشي بالتاب تاني يا غاية اوكي, أوكي. هنعمل دي كانت اول طريقة في ضبط الوقت والتاريخ عبر الانترنت عبر اوب ناو ودي الطريقه السهله الطريقه الثانيه هي ضبط الوقت والتاريخ يدويا هنروح دلوقتي هنطلع من ده كله اهو. هنروح ليه كنترول بلد تاني هندوس انتر على كنترول بلد هندوس حرف اليه اللي هو حرف ال هندوس حرف D مرة واحدة بس دي date هندوس انتر على دي انتين. وبعد كده هندوس مسترة كمان كده احنا وقفين تلقائيا على المكان اللي المفروض ن نضبط منه الوقت والتاريخ. ده المكان اللي إحنا تلقائين واقفين على المكان اللي هو احنا بنضبط منه الوقت والتاريخ. طيب في كذا طريقة لضبط الوقت يعني في كذا طريقة لضبط الوقت والتاريخ. هنستخدم الزراير الآتية. السهم فوق وتحت وسهم يمين وشمال وهنستخدم أيضا البيج جون سهم فوق هيطلعنا اهو سهم فوق هيرجعنا يعني اسبوع لا ده سهم فوق هو اللي سهم فوق بيقدمنا اسبوع أبريل يعني واحد بيقدمنا والتاني بيأخرنا اسبوع طب يمين وشمال يمين وشمال هو يمين. صفر ثمانية مايو ألفان وستة يمين وشمال. 07 مايو 2016. بيخلينا نتقدم ونتأخر أيام يعني السهم اللي فوق ولتحت ده خاص بالأثبيع. نتقدم ونتأخر أسابيع كل سهم بإسبوع فوق وتحت. أما اليمين والشمال ده بيخلينا نتقدم أيام ونتأخر أيام. طب البدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و 2016 و ده كل البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و البيدء و والبيتج أب و يوم 2016 07 مايو 2016 يعني البيتج نظام اشهر لو أنت عايز تتقدم شهر يعني او تتأخر شهر طب لو أنت عايز تتقدم سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تتأخر سنة أو سنتين أو ثلاثة بتستخدم البيتج أب بس بضغطات مطولة يعني إحنا ندوسها ضغطة مطولة 07 2018 دوست تقدمنا احنا دلوقتي تقدمنا ايه حوالي سنتين اهو او ثلاث سنين لما دوسنا على البيت جون ضغطة مطولة برحتك اي انا على حسب الضغطة اللي انت هتضغطها طبعا هنتأخر برضو هندوس على البيت جاب اهو رجعنا تاني لسه 2016 عرفنا دلوقتي ازاي ممكن نثبط الوقت والتاريخ طيب بعد ما نثبط الوقت والتاريخ باليوم والشهر والسنة سفر هن هنمشي بالتاب. متعدد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الفوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا على, على الساعة اللي انت عايزها إيه سواء كان ساعة واحدة اثنين ثلاثة اربعة معك يعني يا غدت الساعة 12 بعد كده تمشي تاباية متعدد الاستر. أربعة وثلاثون محدد منت يعني الدقائق. برضه نفس القصة بالنسب زي الساعه بالضبط تطلع وتنزل بالسر ثلاثة وثلاثون أربعة وثلاثة خمسة وثلاثة يعني براحتك يا غدت الدقيقة اللي انت عايزها بعد كده تمشي تاباية متعدد أربعة وثلاثون محدد. يعني الثواني برضو تتنقل بالأسهم فوق تحت يا غاية الثانية اللي انت عايزها خمسة وثلاثونة أربعة وثلاثة وثلاث اثناني وثلاثونة يا غاية الثانية اللي انت عايزها بالضبط يعني بعد كده بتمشي تباية تايم قائمة. صاد صاد هاي ماذا ايه دي هاي من. اللي هي يعني خاصة صباحا أو مساء يعني بيقولك صاد يعني صباحا ميم يعني مساء احنا اهو هننزل سهم ميم اهو ميم يعني مساء هنطلع سهم صاد صاد يعني صباحا اتحدد انت يعني اذا كنت عايز صاد عايز صاد او عايز ميم مبرحتك يعني بعد كده تمشي تاب change calendar settings دي ماناش علاقة بيها هنمشي تاب تاني okay اوكي ادوس هنا مسطره او انتر اي حاجة بيهم date and هتمشي تاب تاني أوكي. هتمشي تبين يعني يا اوكي تاني هتدوس مسترة او انتر وكده يبقى احنا ضبطنا الوقت والتاريخ بشكل يدوي وعرفنا ازاي نضبط الوقت والتاريخ عن طريق الانترنت وعرفنا ازاي نضبط الوقت والتاريخ بشكل يدوي ارجو ان انا اكون قدمت معلومة ولو بسيطة اسالكم الدعاء على ظهر الغيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافه مسافه مسافه نافذة قائمه سيستم. غير